جب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تتم عملية النفخ عند القيام بالتنفس الاصطناعي بثبات وبصفة تصاعدية بمعدل ثانيتين اثنتين لكل نفخة يراقب المسعف نجاعة العملية بالتثبت في ارتفاع مستوى الصدر عند نهاية كل نفخة يجب على المسعف النهوض واستعادة تنفسه لتمكين صدر المصاب من إخراج الهواء يجب إعادة هذه العملية من 12 إلى 20 مرة في الدقيقة إلى حين استعادة المصاب لتنفسه بصفة تلقائية أو استعادة وعيه يتم التثبت من النبض كل دقيقتين تقريباً يشير اللون الوردي لبشرة المصاب وحركات صدره إلى نجاعة هذه العملية وذلك في صورة بقائه فاقدا للوعي أو بدون تنفس